والنجم والشجر ي س ج د ا ن و ا ل س م ا َ رفعها ووضع الميزان ألا تطغو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها ل ل أ ن ا م فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ و العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخ ا وخلق الجان من مارج من النار فبأي آل ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آل ربكما تكذبان م َ رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربكما تكذبان وله الجوار المُشآت في البحر كالأعلام فبأي آل ا ء ربك وما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان وجهو ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آل ربك مات كذبان؟ يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في ش أ ن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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض فافذوا. لا ت ن ف ذ و ن إلا بسلطان فبأي آل ا ء ربك ما تكذبان يرسل عليكم ا شواظ من نار ونحاس فلا تتصيران فبأي آل ربك ما تكذبان، فإذا عشقت السماء فكانت وردة ك د ه ا ن فبأي آل ا ء ربك ما تكذبان، فيومئذ الله يسأل عن ذبه. ل جان فبأي آل إربك ما تكذبان يعرف المجرمون ب ِ ي م ا ه م فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلان فبأي آلاء ربكمما تكذبان ولمن خاف م َ قام ربه جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربكما تكذبان. متكئين على فروش بطائنا من استبرق وجن الجنتين ذان فبأي آل إ ر ب ك ُ ما تكذبان فيهن قاصرات طر. فيهن قاصرات ا ل ّ ر ف ِ لم يطمهن ث إنس قبلهم ولا جان فبأي آ ل ا إربك ما تكذبان كأنهن ا ل ي ا ق و ُ والمرجان فبأي ألا ب ك م ا تكذبان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكمما تكذبان و َ م ِ د ُ و ن ِ ه ِ م َ ا جَنَّتَانِ فَبِأيِّ آلٍ ر َ ب ّ ك ُ م َ ا تُكذِبَان مُدَهَّمَتَانِ فَبِأيِّ آلٍ ر َ ب ّ ك ُ م َ ا تُكذِبَان فِيهِمَا ع ي ن ا ن ِ ن َ ظ َّ ا خ َ ت َ ا ن ِ فبأي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آ ل ا ِ ربكما تكذبان لم ي ط م ث ه الناس قبلهم ولا جان فبأي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.